سأل رجل النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو على المنبر ما ترى في صلاة الليل قال مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة فأوترت له ما صلى وأنه كان يقول اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا وعن عائشة رضي الله عنها قالت من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أول الليل وأوسطه وآخره فانتهى وتره إلى السحر وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة يوتر من ذلك بخمس لا يجلس في شيء إلا في آخرها بسم الله الرحمن الرحيم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 الواحد يقال له وتر والاثنان يقال لهما شفع يقول عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سأل سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر ما ترى في صلاة الليل قال مثنى مثنى مثنى مثنى مثنى مثنى يعني أنه يصلي اثنتين اثنتين يعني يفصل للتسليم يسلم هذا هو أكمل الحالات في صلاة الليل وذكرنا في الكلام على صلاة التطوع أنه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال صلاة الليل والنهار مثنى مثنى وذلك الكلام على الصلاة التي تكون قبل الظهر صلي أربعا قبل الظهر هل يفصل بالتسليم أو لا يفصل بالتسليم على كل حال هنا يقول مثنى مثنى وعند مسلم في هذا الحديث أنه قال عقبة ابن حريث ما معنى مثنى مثنى ففسره قال يسلم من كل يسلم من كل ركعتين نعم مثنى مثنى وفي الرواية الأخرى صلاة الليل والنهار مثنى مثنى مثنى و من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر بخمس يوتر بخمس ولا يجلس في شيء إلا في آخرها و إذا تتبعت الروايات المنقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم في صفة صلاته في الليل كما سيأتي إن شاء الله تجد أن النبي عليه الصلاة والسلام تارة يرسل بالتسليم بين كل يعني إذا ركعتين جلس وتشهد وسلم وأرشد إلى ذلك في هذا الحديث لما سئل. وعلمه السائل فثبت من فعله وثبت من بيانه أيضا بالقول فكان بذلك تعليما للأمة بالقول والفعل وبهذا يمكن أن يقال والله تعالى أعلم بأن هذه أكمل الأوصاف أكمل الأوصاف وللإنسان أن يصلي بكل الصفات الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم وسيأتي ما يوضح ذلك إن شاء الله في موضعه فهذه الصفه مثنى مثنى لا شك أنها أنشط وأدعى لحضور القلب وللضبط في العدد من أن يسرد ذلك لا سيما إذا كان يطيل يطيل في القراءة والله تعالى أعلم وثبت من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ما بين أن يفرغ من العشاء إلى الفجر إحدى عشرة ركعة يسلم من كل ركعتين يسلم من كل ركعتين فهذا من فعله عليه الصلاة والسلام فإذا خشي الصبح صلى واحدة إذا خشي الصبح هذا يمكن أن يفهم منه أن وقت الوتر ينتهي بطلوع الفجر الثاني ومن هذا ومن غيره فهم جمع كبير من أهل العلم أن وقت الف... أن وقت الوتر محدد وأنه ينقض ويفوت ولا يكون له محل بعد ذلك فات المحل فلا يقضى على صفته أي لا يصلى بصفة الوتر وإنما يصلى يصلى بصفة الشفع نعم كما يدل عليه الحديث حديث عائشة رضي الله عنها عند مسلم كان إذا غلبه عن وتره نوم أو وجع صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة كان يصلي إحدى عشرة ركعة عليه الصلاة والسلام فإذا غلب ففاته الوتر صلاه من النهار ثمتي عشرة ركع فلم يقضه على صفته وإنما قضاه قضاه شفعا وهذا لا إشكال فيه لا إشكال فيه لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من فعله وثبت أيضا من قوله لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين هذا أيضا في من فاته ويرده أو حزبه من الليل فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه كأنما صلاه من الليل يصلي ما بين طلوع الشمس ارتفاع الشمس قد الرمح إلى ما قبل الزوال يصلي بحسب ما كان يصلي من الليل ويشفع ذلك بركع إذا كان يصلي خمسا فإنه يصلي ستا وهكذا نعم هذا واضح من بيان النبي صلى الله عليه وسلم بالقول والفعل ومن فعل ذلك فإن فعله لا إشكال فيه إطلاقا لكن هل له أن يصليه وثرا أو لا نحن نقول من أراد الطريق الواضحة التي بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم بالقول والفعل فليسلك هذا الطريق لكن هل له أن يقضيه وطرا أو لا ثبت عن جمع من الصحابة رضي الله عنه أنهم صلّوه وطرا أنهم قالوا إن الوتر يقضى، يقضى يقضى الوتر لا بشفع وبهذا قال جماعة من التابعين ومن الأئمة وإن اختلفوا في تفصيل ذلك متى يقضى ما هو الحد الذي يقضى به الوتر إذا نظرت إلى الأحاديث هنا قول النبي صلى الله عليه وسلم فإذا خشي الصبح صلى واحدة فإنك تفهم من هذا أن الوقت ينتهي بطلوع الصبح وأيضا يدل على هذا حادث أخرى مثل حديث أبي سعيد رضي الله عنه عند مسلم أوتروا قبل أن تصبحوا عن النبي صلى الله عليه وسلم أوتروا قبل أن تصبحوا ومن حديث ابن عمر عند مسلم عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال من صلى من الليل فليجعل آخر صلاته وطرا قبل الصبح قبل الصبح وفي رواية أخرى اخرجها بعض أصحاب السنن بادروا الصبح بالوتر بادروه لألا يفوت الوتر وفي رواية إذا طلع الفجر فقد ذهب كل صلاة الليل والوتر إذا طلع الفجر فقد ذهب كل صلاة الليل والوتر فأوتروا قبل الفجر هذه حديث تقرر هذا المعنى والنبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي هرير رضي الله عنه أوصاه بثلاث ومنها أن قبل أن ينام كان أبو هرائل رضي الله عنه يشتغل بالحديث ويسهر في مذاكرته ومراجعته فأوصاه النبي صلى الله عليه وسلم أن قبل أن ينام لألا يفوته الوتر نعم وفي حديث جابر عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من خاف أن يقوم من آخر الليل فليوتر أوله ثم يرقد ومن طمع أن يقوم آخر الليل فإن صلاة آخر الليل مشهودة محضورة وذلك أفضل يعني تحضرها الملائكة نعم والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا قال لأبي بكر متى توتر قال أوتر من أول الليل وقال لعمر متى توتر قال آخر الليل فقال لأبي بكر أخذ هذا بالحذر كان احتاط وقال لعمر أخذ هذا بالقوة أخذ هذا بالحذر لماذا لألا يفوت الوتر نعم وجاء في رواية أن أبي بكر رضي الله عنه إذا أراد أن يأتي فراشه أوتر، وكان عمر يوتر آخر الليل. هذه الآن المرويات، هذه الأحاديث تقرر هذا المعنى أنه إذا طلع الصبح انقضى وقت الوتر، نعم، والوتر من صلاة الليل، وإذا طلع الصبح فقد ذهب الليل، و. الشاطبي رحمه الله ذكر حينما تكلم على اتباع السنة جعل ذلك على نحو خمس على خمسة أنواع يعني في النظر في المنقولات عن النبي صلى الله عليه وسلم هناك نصوص منقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم تقرر معنا لا يوجد ما يخالفها فهذه هي الجادة نعم لا يوجد ما يخالفها حديث تقرر معنى مثل أن النبي صلى الله عليه وسلم مثلا كان يصلي الوتر كان يصلي الليل كان يصلي السنن الرواتب كان النبي صلى الله عليه وسلم مثلا يصلي بأصحابه صلاة الجماعة ما يوجد شيء يخالف هذا فهذا هو المهيع والجادة والمسلك الذي لا يعدل عنه القسم الثاني ما وجد مما قد يشعر بخلاف ذلك وهذا الذي يخالف نادر أو قليل نعم فمثل هذا لا تترك النصوص الواضحة التي تضافرت على لتقرر معنى وتترك لشيء قد يكون له تأويل أو محمل أو نحو ذلك نعم يعني وجد نادرا ما يخالفه القسم الثالث ما وجدت فيه المخالفة في بعض الأحيان فهذا يمكن أن ينزل على بعض الحالات أحيانا كان يفعل هذا أو نحو ذلك والقسم الذي يليه وهو ما تقع ما وجد فيه هذا وهذا فهذا من السنة وهذا وهذا من السنة الآن لو نظرت النصوص في وقت الإمساك مثلا تحدثنا عن هذا في رمضان في في شرح كتاب الصيام السنة الماضية أن كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر والأحاديث الواردة في إذا أذن إن بلالا يؤذن بليل إلى آخره فيوجد بعض الآثار عن بعض الصحابة في أنهم كانوا يأكلون إلى أن يتحقق من ظهر الصبح بل إلى الإسفار فمثل هذه سنتوقف ما يقول أنا آكل لأن ورد صحة عن بعض الصحابة وأترك النصوص الواضحة في الكتاب والسنة ويتشبث بمثل هذه الأشياء فهذا الطريق قد يحصل به يحصل للعبد إذا كان يتتبع هذه الطريقة في التعلم يترك النصوص الواضحة الصريحة ويتتبع مثل هذه الأشياء التي قد يكون لها محمل قد تكون اجتهاد من بعضهم قد تكون ويترك النصوص الواضحات التي خطبت بها الأمة فإن هذا قد يكون سببا لانحراف الإنسان أو وقوعه في ضلاله أو نحو ذلك ليست القضية تتعلق بموضع واحد إذا كان هذا منهجه في التلقي والتعلم عندنا الآن مسألة الوتر وهي أسهل من مسألة الأكل بعد الإسفار الوتر الآن متى يوتر الإنسان؟ متى ينقضي وقت الوتر؟ نعم إذا نظرت إلى هذه النصوص تجد أنها تقرر أن الوتر ينتهي بطلوع الفجر هل يوجد شيء يدل على خلاف ذلك نعم يوجد أشياء من هذا حديث أبي سعيد عند الترمذي وأبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نام عن وتره فليصلي إذا أصبح فليصلي إذا أصبح وفي رواية من نام عن الوتر أو نسيه فليصلي إذا ذكره وإذا استيقف الآن هذا الحديث هل هو صريح في أنه يصليه وطراً لا قد يكون يبينه فعل النبي صلى الله عليه وسلم صلي 12 ركعة وكذلك أيضاً من فاته ورده من الليل إلى آخره فيكون يبين هذا لا يكون يصليه شفعاً، لكن الاحتمال موجود ولا غير موجود أنه يقضيه وترا احتمال موجود. وفهم منه هذا بعض أهل العلم، والذين قالوا إن الوتر يقضى كثير نقل عن جمع من الصحابة: علي رضي الله عنه، والسعد بن أبي وقاص ابن مسعود، ابن عمر، عبادة بن الصامت، عامر بن الربيع، أبو الدرداء، معاذ، ابن عباس. وغير هؤلاء من التابعين عمرو بن شرحبيل عبيدة السلماني إبراهيم النخعي أبو العالية من الأئمة سفيان الثوري أبو حنيفة الأوزاعي مالك شافعي أحمد إسحاق كل هؤلاء قالوا يقضى الوتر ما؟ أو نقل عنهم ذلك وإن كان بعض الروايات عن بعض الصحابة أو عن بعض التابعين لا تصح من جهة الإسناد لكن صح بعضها نعم، لكن متى يقضى اختلفوا في هذا كثيرا ذكر فيه بعضهم ثمانية أقوال في اختلافه ونحن ليس من من ما نعتني به هنا ذكر الخلاف والأقوال لكن فقط لأبين هذا الملحظ في طريقة التلقي والتعلم و... نعم، وأكثر هؤلاء يقولون إنه يقضى ما لم يصلي الصبح وجعلوا هذا وقت الطرار وليس وقت اختيار قالوا هذا وقت الطرار لا لا يتقصد الإنسان يجعل الوتر في هذا وإنما هذا وقت الضرورة إذا دهمه الصبح غلبته عينه أو نحو ذلك فله أن يقضيه ما لم يصلي الصبح أكثر القائلين بأنه يقضى قالوا بهذا منهم ابن عباس وعطاء ابن رباح ومسروق والحسن وإبراهيم النخعي ومكحول وقتاده ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق والأوصح ذلك عن علي ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنه نعم ومنهم من قال ما لم تطلع الشمس ومنهم من قال حتى بعد طلوع الشمس إلى الزوال لو قال قائل بأن الإنسان يجتهد يصلي الوتر من الليل هذا الذي دلت عليها السنة الواضحة الصريحة إن خاف أن يقوم صلى من أول الليل فإن استيقظ صلى مثنى مثنى كما كان يفعل أبو بكر رضي الله تعالى عنه ولا يوتر كما سيأتي لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجعلوا آخر صلاتكم في الليل ويتر فيصلي مثنى مثنى لفعل أبو بكر رضي الله عنه ولأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت أنه كان يصلي ركعتين بعد الوتر ركعتين بعد الوتر ومن تتبع الروايات الصحيحة الواردة في هذا يجزم أنها لم تكن لم تكن سنة الفجر نعم والقول بأنها سنة تتعلق بالوتر خاص بعد الوتر يحتاج أيضا إلى دليل والقول بأنها خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم أيضا الأصل عدم الخصوصية نعم لكن نستطيع أن نأخذ من هذا والله تعالى أعلم أن الإنسان إذا أوتر من أول الليل ثم تهيأ له القيام ووفق فإنه يصلي مثنا مثنا. يصلي أو يصلي شفعا نعم لكنه لا يوتر ومن أوتر قبل قبل أن يصلي الفجر يعني بعد طبع الفجر من أوتر فلا ينكر عليه له أسوة بهؤلاء بهؤلاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم وهم كثير وهم كثير جاء عن محمد بن المنتشر كان في مسجد عمرو بن شرحبيل فأقيمت الصلاة فجعلوا ينتظرونه فقال إني كنت أوتر قال وسئل عبد الله هل بعد الأذان وتر؟ قال نعم وبعد الإقامة وحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نام عن الصلاة حتى طلعت الشمس ثم صلى يعني صلى ماذا؟ صلى الفجر فهذا ظاهر أنه اجتهاد منه وفهم من عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فيصلها إذا ذكرها فصلاة نكر في سياق الشرط وفعل النبي صلى الله عليه وسلم لما قضى الصبح فهذا نام عن الوتر لكن يبقى النظر هل يقضيه وترا أو يقضيه شفعا كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم نعم فهذه هذه خلاصة والعلم عند الله عز وجل يقول فإذا خشي الصبح صلى واحدة صلى واحدة هل يجزء في الوتر ركعة واحدة؟ الجواب نعم وقد دل على ذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم ودل عليه أيضا فعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي أيوب أنه قال الوتر حق على كل مسلم طبعا هذه الجملة أيضا يستدل بها من يقول بأن الوتر واجب مع قوله أوتروا أهل القرآن أوتروا أهل القرآن والجمهور من أهل العلم عامة أهل العلم يقولون بأنه ليس بواجب وإنما هو مستحب استحبابا متأكدا نعم وسيأتي قيان ذلك ان شاء الله الوتر حق على كل مسلم فمن أحب أن بخمس فليفعل ومن أحب أن بثلاث فليفعل ومن أحب أن بواحده فليفعل وفي رواية فمن شاء أن بسبع فليفعل في أوله فذكر الواحدة وثبت في البخاري أن معاوية رضي الله عنه أوتر بركعة واحدة وأن بعض من رأاه سأل ابن عباس رضي الله عنه رضي الله عنه عنهما فصوبه في ذلك وثبت أيضا في البخاري أن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أوتر بواحده، وصح عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه كان بين مكة والمدينة، فصلى العشاء ركعتين، ثم قام فصلى ركعة أوترا بها، فقرأ فيها بمئة آية من النساء، ثم قال ما ألوم أن أضع قدمي. أو قدمي حيث وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم قدميه وأن أقرأ بما قرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أنا فعلت كما فعل أوترت بواحدة وقرأت بما يتآية من سورة النساء لأن رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك وصح عن عثمان رضي الله عنه أنه أوتر بركعة واحدة خلف المقام قرأ بها القرآن كله فلا إشكال أن يوتر الإنسان بركعة واجزيه ذلك في الوتر فإذا أوتر بثلاث فهو أكمل وهكذا كلما زاد إلى ثلاث عشر تركع نعم طيب الآن قال فإذا خشي الصبح صلى واحدة صلى واحدة الآن هل معنى ذلك هل نفهم من هذا أنه في أثناء الصلاة انتبه فقام هو كبر وشرع في الصلاة ثم انتبه أن الوقت يداهمه فله أن يح فهل له أن يحولها إلى وتر بمعنى أن الوتر لا يفتقر إلى نية بمعنى هل الإنسان أن يحول النية في النفل نعم من نفل معين إلى نفل معين هذا يصلي صلاة قيام ثم بعد ذلك أراد أن يحول هذه الصلاة إلى وتر هل له ذلك هذا قد يفهم من هذا الحديث أنه أثناء الصلاة إذا خشي الفجر أنه يقلب النية فيجعل ذلك وثرا وقد يفهم من هذا الحديث غير ذلك قد يكون المراد أن هذا الإنسان يصلي مثنى مثنى مثلا فإذا خشي الصبح أو ترى بواحدة خلص نعم لا يزيد يصلي مثنى مثلا وإنما يكتفي بركعة واحدة يوتر فيها مصلا فعلى كل حال الوتر عبادة خاصة يحتاج الإنسان أن ينوي أن ينوي الوتر أن ينوي الوتر فلا يفعل ذلك اختيارا لا يفعله اختيارا لكن لو أنه فعله مضطرا أو للحاجة أو نحو ذلك فلا أشكال فإن ذلك يجزيه إن شاء الله مثل ماذا؟ لو أن الإنسان جاء يصلي خلف الإمام نعم فالإمام بالعادة يصلي 11 ركعة فلما كبر الإمام في الركعة التاسعة يبغى يصلي الآن شفع ثم يوتر وإذا بالإمام يسرد ذلك في ثلاث ركعات مثلا هو كان يريد أن يصلي شفعا فهل يجزي هذا ولا ما يجزيه يجزيه طيب لو أن الإمام كما سيأتي صلى ثمان ركعات ثم بعد ذلك صلى خمسا هي الوتر يجزي ولا ما يجزي يجزي لو أن الإمام صلى ستا ثم قام وأوتر بواحدة يبغي نوع للناس فهؤلاء يجزئهم ولا ما يجزئهم يجزئهم لكن الإنسان لا يفعل هذا ابتداء اختيارا وإنما يحضر له نية خاصة وأظن أن هذا يعني من أعدل الأقوال في هذه المسألة والله تعالى أعلم بين الإطلاق أن هذا لا يحتاج إلى نية أصلا وهذا في إشكال وبين من شدد في هذه القضية حتى على الآئمة وقال إن هؤلاء يربكون الناس ويضيعون عليهم مترهم الذين ينوعون هذا التنويع وأنه ليس له أن يسرد وكذا ثابت في السنة والعلم عند الله عز وجل يقول صلى واحدة نعم لو قال لهم فلا إشكال النبي صلى الله عليه وسلم ما كان طبعا يقول لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يصلي للناس صلاة الليل جماعة إنما تم اقتدوا به ثلاثة أيام على كل حال ما لا يحتاج فيه إلانية لا يخبرهم مثل قصر الصلاة في السفر ما يحتاج يقول لهم ترى بنقصر قصر أو الجمع ما يقول لهم ترى بن جمع قبض الصلاة هذا ما يحتاج إلى نية وليس من السنة يكون فعله ذلك خلاف السنة لكن في مثل ويتر لو أنه أخبرهم يكون على الأقل خرج من نعم ما يحتاج إلى نية ما يحتاج إلى نية ما يحتاج يخبرهم يقوم ويقيم الصلاة ويصلون خلفه ما يحتاج يقوم ويقول لهم ترى يا جماعة نبي نجمع قبل صلاة المغرب يعني إنو الجمع ما يحتاج إلى نية والله تعالى أعلم يقول صلى واحدة فأوترت له فهم من هذا بعض أهل العلم أن الفصل أفضل يعني فصل ركعة الوتر عن الشفع أفضل وذلك ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي إن شاء الله وأيضا ثبت عنه الوصل صلي متصله من غير أن يجلس للتشهد في الثلاث نعم وكذلك صلى خمسا لم يجلس إلا في آخرها نعم في الخامسة يعني قال فأوترت له ما صلى آه أو ترت له ما صلى، وأنه كان يقول اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترًا، نعم، اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترًا، لأنه كما في حديث طلق ابن علي، نعم، رضي الله عنه، قال عن النبي صلى الله عليه وسلم لا وتران. لا وتراني في ليلة لا وتراني في ليلة و... هنا سؤل عائذ بن عمر وكان من أصحاب الشجرة هل ينقض الوتر قال إذا أوترت من أوله فلا توتر من آخره رواه البخاري نعم. وفي رواية لا وتراني في ليلة وهي ليست في الصحيح ليست في البخاري نعم وفي بعض الروايات قال قيس بن طلق زارنا طلق بن علي في يوم من رمضان وأمسى عندنا وأفطر ثم قام بنا تلك الليلة وأوتر ثم انحدر إلى مسجده فصلى بأصحابه حتى إذا بقي الوتر قدم رجلا فقال أوتر بأصحابك فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا وتراني في ليلة هذا كما قلنا من استيقظ من آخر الليل غيره يصلي شفعا كذلك الإمام الذي يصلي بجماعة ثم يذهب يصلي بجماعة أخرى قيام فيمكن أن يوتر بالجماعة الأولى ويصلي شفعا في الجماعة الثانية فإذا جاء الوتر قدم آخر أوتر لهم. نعم. ولكنه ثبت عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أنه كان بمكة والسماء غائمة، فخشى الصبح فأوتر بواحدة، ثم انكشف الغيم، فرأى أن عليه ليلا فشفع بواحدة ثم صلى ركعتين ركعتين، فلما خشى الصبح أوتر بواحدة. أو تربية واحدة وهذا قد يقال إنه اجتهاد من ابن عمر والمسألة فيها كلام لأهل العلم معروف هل له أن يعني الآن من تيسر له القيام نعم هل له أن يصلي يبدأ الصلاة بركعة واحدة تشفع له ما سلف وهل يتأتى هذا أصلا وهل يوجد صلاة هكذا واحدة غير الوتر وبعد هذا الفصل الطويل ونية الفراغ من العبادة يأتي ويصلي ثم تكون تلك ملحقة بصلاته الأولى هذا فيه إشكال نعم. فالإنسان يصلي يصلي شفعا ولا وتر ولا يبدأ بركعة واحدة تشفع له ما سبق نعم وأما قضية الفصل بين ركعة الوتر وبين ما قبلها فكل ذلك ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم ومن حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يسلم في ركعتي الوتر كان لا يسلم وعند البخاري من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم في الركعتين في الوتر حتى يأمر ببعض حاجته فدل ذلك على أن هذا كل كله من كله من السنة فيفعل هذا ويفعل هذا لكنه هل يجلس للتشاهد الأول إذا صلى ثلاث ركعات ثم يقوم يجلس أو ما يجلس ما يجلس ليش أي لأن ورد النهي عن هذا لا تشبه في بالمغرب لا تشبه بالمغرب والله تعالى أعلم طيب الحديث الآخر حديث عائشة رضي الله عنها قالت من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أوله وأوسطه وآخره فانتهى وتره إلى السحر انتهى وتره إلى السحر السحر متى يكون وقت السحر متى كيف ثلث الآخر هو السحر قريب الفجر قريب من الفجر يعني قبل أذان الفجر بوقت ليس بالطويل ما هو ثلث الليل الآخر لا بعد نعم بعد الفجر الأول هنا يكون وقت السحر يعني من أهل العلم انقسم الليل إلى أستاس كعلوه أستاسا يكون على هذا التقسيم هو السدس الأخير إذا قسمت إلى أستاس يعني احسب من غروب الشمس إلى طلوع الفجر وقسم على ستة واحسب كم يطلع حصة كل طبعا يطول شتان ويقصر صيفا كم تكون السدس احسب قبل الفجر هذه المدة هي وقت السحر نعم ومنهم من جعل الليل اثنتي عشرة ساعة اولها الشفق بعد غروب الشمس واخرها السحر قبل طلوع الفجر، فليس كل ثلث الليل الآخر هو وقت السحر، لا، وإنما آخر ثلث الليل الآخر هو هو وقت السحر، نعم. ثبت أيضا من كان وتر من أوله وآخره وانتهى وتره إلى السحر. من الأشياء التي تذكر في الوتر، نعم. أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الشفع يسبح اسم ربك الأعلى في الأولى وفي الثانية قل يا أيها الكافرون وفي ركعة الوتر يقول هو الله أحد هذا ثبت عن من طريق جماعة من الصحابة رضي الله عنهم كعائشة وابن عباس وعبد الرحمن بن أفزا عن أبيه وأبي بن كعب وكذلك كان إلى سلم من الوتر يقول سبحان الملك القدوس ثلاثا يطيل في الثالثة يعني يمد بها صوته يرفع صوته سبحان الملك القدوس هذا ثبت أيضا من حديث أبي بن كعب وبن أبزا كان تقول من كل الليل قد أوتر من أول الليل وأوسطه وآخره كل ذلك يقال له صلاة الليل يعني من الناس من يظن أن قيام الليل يكون بعد النوم ثم استيقظ وهذا غير صحيح يعني الذي يصلي بعد صلاة العشاء هذه صلاة الليل طيب الذي يجمع المغرب والعشاء لو إنسان جمع في سفر أو في مطر أو مرض أو نحو ذلك جمع بين المغرب والعشاء جمع تقديم متى يصلي الوتر بعد متى بعد الصلاة ولا بعد دخول وقت العشاء بعد ايش بعد دخول وقت العشاء لا بعد الصلاة بعد الصلاة اذا صلى العشاء جمع تقديم فله اي وتر لو اراد ان يصلي صلاة ليل هو أن يصلي بعد العشاء التي جمعها جمع تقديم يصلي ما شاء ثم يوتر أراد أن يوتر بركعة بعد جمع التقديم يوتر وهكذا لأنها لأنه وقت وتر الوتر يكون بعد صلاة العشاء وفي الليل هو من صلاة الليل والليل يدخل بغروب الشمس طيب الحديث الثالث حديث عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل ثلاثة عشر يصلي من الليل ثلاثة عشر الحديث له رويات متعددة عن عائشة رضي الله عنها هنا ثلاثة عشر تركة في بعضها ثلاثة عشر تركة منها الوتر وركعة الفجر بمعنى أنه كان يصلي 11 والركعتان هما سنة الفجر وفي بعض الروايات ما زاد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة يصلي 4 ثم 4 ثم ثلاث وفي لفظ كانت صلاته 10 ركعات ويوتر بسجدة وفي رواية كان يصلي سبع ركعات فعلى كل حال روايات حديث عائشة كثيرة نعم وعلى كل حال كان يصلي من ليل ثلاثة عشرة ركع يوتر من ذلك بخمس ولا يجلس في شيء إلا في آخرها يقول محمد بن نصر المروزي رحمه الله في كتاب قيام الليل يقول الأمر عندنا يعني في صلاة ال الوتر أن الوتر يكون بواحدة وثلاث وخمس وسبع وتسع كل ذلك جائز حسن على ما روينا من الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من بعده ويقول سفيان الثوري إن شئت أو ترت بخمس وإن شئت أو ترت بثلاث وإن شئت أو ترت بركعة ويقول ابن سيرين كانوا يوترون بخمس وبثلاث وبركعة ويرون كل ذلك حسنا فأشكال الأمر في هذا واسع لكن بالنسبة للصياغ الواردة في قضية السرد من غير جلوس أو ينبغي على الإنسان أن يلتزم بالصفات الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يتعدها يلتزم بما ورده لكن هل يوتر بركعة أو يوتر بثلاث أو يوتر الأمر في ذلك واسع من أهل العلم جمع الصفات الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الوتر ابن حزم رحمه الله أوصلها يعني الصور الثابتة عنده والتي صحت عنده إلى ثلاث عشرة صورة ثلاث عشرة صفة. منها أنه يصلي ثنتي عشرة ركعة يسلم من كل ركعتين ويوتر بواحده هذا واضح نعم ومنها أنه يصلي ثمان يسلم من كل ركعتين ثم يصلي خمس ركعات متصلة لا يجلس التشهد إلا في الأخير ثمان يجلس يسلم بين كل ركعتين ويسرد خمسا يجلس في الخامسة بعد الخامسة ويتشهد ويسلم كما يدل عليه هنا حديث عائشة رضي الله تعالى عنها يعني ثمان وخمس صار كم ثلاث عشر ركعة حديث الباب هنا نعم وأيضا منها أنه يصلي ثمان يصلي يسلم يفصل كل ركعتين ويوتر بواحده صار المجموع تسعة ومنها أنه يصلي ثمان لا يجلس إلا في آخرها لكنه لا يسلم يعني يتشهد ثم يقوم ويأتي بواحده ليكون قد صلى تسعا بتسليم واحد لكن كم تشهد بتشهدين يجلس بعد الثامنة ثم يقوم ويأتي بركعة ويتشهد ويسلم نعم فهذه ومنها أنه يصلي عشر ركعات يسلم بين كل ركعتين ثم يوتر بواحدة نعم ومنها أنه يصلي ست ركعات يسلم من كل ركعتين ثم يوتر بواحدة هذه سبع. نعم ومنها أنه يصلي سبع ركعات لا يجلس إلا آخر السادسة ثم يقوم ويأتي بواحدة قبل أن يسلم يعني بتشاهدين يجلس آخر السادسة ومنها أنه يصلي سبع لا يجلس إلا في آخرها اتشهد ويسلم نعم ومنها أنه يصلي أربع يسلم من كل ركعتين ثم يوتر بواحده المجموع خمس ومنها أنه يصلي خمس متصلة يجلس في آخرها تكون هي وتره. ومنها أنه يصلي ركعتين ثم يوتر بواحده وثبت أنه صلى واحدة ويدل عليه حديث أبي موسى الذي ذكرناه آنفا نعم طيب نعم لكن هذا فهم منه بعض أهل العلم أنه يفصل بين كل تسليمتين حتى أن بن حزم ذكر صفة أخرى اللي هي أنه يصلي ثلاث يجلس في التشهد بعد الركعتين ثم يقوم لكن لم أذكرها للحديث نعم. وينظر في صحتي ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم طيب تتبع الأحاديث أنا كنت خلال الـ الـ الـ الأسبوع الماضي واليوم أنظر في بعض كتب السنة في الروايات الوالدة فرأيت أن هذا يعني التتبع يطول جدا والأحاديث الصحيحة الثابتة كثيرة في صفة صلاته صلى الله عليه وسلم بالليل يعني الآن لو أردت أن أجيل نظرة سريعة في كتاب واحد فقط رأيت إن لعل ذلك يكون أخصر فكرت نعرض بالطريقة لكن سيذهب علينا وقت طويل بتتبع الروايات الصحيحة لكن خذ مثال كتاب مثلا صحيح سنن أبي داود نعم للألباني صحيح سنن أبي داود انظر في صلاته صلى الله عليه وسلم حديث عائشة كان يصلي من الليل عشر ركعات ويوتر بسجدة ويسجد سجدتي الفجر فذلك ثلاث عشرة ركع لاحظوا الروايات والألفاظ حسبت بلفظ صريح عنها حسبت سجدتي الفجر من ضمن الثلاث عشرة نعم طيب ومن حديث عائشة أيضا كان يصلي من الليل إحدى عشرة ركعة يوتر منها بواحدة فإذا فرغ منها الطجع على شقه الأيمن هذه ذلك المحسوبة فيها سنة الفجر طيب هنا أيضا حديث عائشة كان يصلي فيما بين أن يفرغ من صلاة العشاء إلى أن ينصدع الفجر إحدى عشرة ركعة يسلم من كل ثنتين ويوتر بواحده ويمكث في سجوده قدر ما يقرأ أحدكم خمسين آية قبل أن يرفع رأسه فإذا سكت المؤذن بالأولى من صلاة الفجر قام فركع ركعتين خفيفتين ثم الطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن وأيضا في رواية يوتر بواحده ويسجد سجدة قدر ما يقرأ أحدكم خمسين آية قبل أن يرفع رأسه فإذا سكت المؤذن من صلاة الفجر وتبين له الفجر نعم وأيضا في رواية أخرى كان يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة يتر منها بخمس ولا يجلس في شيء من الخمس حتى يجلس في الآخرة فيسلم مضى وأيضا كان يصلي بالليل 13 ركعة ثم يصلي إلى سمع النداء بالصبح ركعتين خفيفة لاحظ هنا 13 من غير من غير سنة الفجر نعم فلا يقال أن الجمع بين الروايتين بإطلاق هكذا 11 وال13 أن محسوبة معها سنة الفجر لا كان يصلي 13 ركعة غير سنة الفجر أيضا نعم وأحيانا يصلي 11 ركعة وأيضا في بعض الروايات عن هذا كله من حديث عائشة كان يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة وكان يصلي ثمان ركعات ويوتر بركعة ثم يصلي قال مسلم بعد الوتر ركعتين وهو قاعد فإذا أراد أن يركع قام فركع ويصلي بين أذان الفجر والإقامة ركعتين لاحظ هنا ذكر ركعتين بعد الوتر وركعتين يعني بعض العلماء قال أن الركعتين اللي بعد الوتر هي سنة الفجر لا هذه الرواية عند مسلم تدل على أنها أخرى غير سنة الفجر وفي بعض الروايات سئلت عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان فذكرت أنه ما زاد على إحدى عشرة ركعة يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي ثلاثا نعم أيضا سئلت عائشة رضي الله عنها عن صلاته بالليل نعم، فقالت سئلت عن وتره، قالت كان يوتر بثمان ركعات لا يجلس إلا في الثامنة ثم يقوم فيصلي ركعة أخرى لا يجلس إلا في الثامنة والتاسعة ولا يسلم إلا في التاسعة ثم يصلي ركعتين وهو جالس فتلك إحدى عشرة ركعة كان يوتر بثمان ركعات لا يجلس إلا في الثامنة ثم يقوم فيصلي ركعة أخرى وهنا أيضا من الروايات يصلي ثمان ركعات لا يجلس فيهن إلا عند الثامنة فيجلس فيذكر الله عز وجل ثم يدعو ثم يسلم تسليما يسمعنا ثم يصلي ركعتين وهو جالس بعدما يسلم ثم يصلي ركعة فتلك إحدى عشرة ركعة نعم، فلما أسن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوتر بسبع وصلى ركعتين وهو جالس بعدما يسلم وفي بعض الروايات عنها نعم، كان يصلي صلاة العشاء في جماعة ثم يرجع إلى أهله فيركع أربع ركعات ثم يأوي إلى فراشه وينام وطهوره مغطى عند رأسه وسواكه موضوع إلى أن قالت نعم فيصلي ثمان ركعات يقرأ فيهن بأم الكتاب والسورة من القرآن وما شاء الله ولا يقعد في شيء منها حتى يقعد في الثامنة ولا يسلم ويقرأ في التاسعة ثم يقعد فيدعو بما شاء الله أن يدعو نعم ثم ذكرت تسليمه منها وأنه يرفع صوته بالتسليم نعم ومن الروايات أيضا عن بهزة بن حكيم ذكر الحديث السابق قال يصلي العشاء ثم يأوي إلى فراشه فيصلي بعد ذلك ثمان ركعات يسوي بينهن في القراءة والركوع والسجود لاحظ هنا التسوية مع أنه سيأتي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفاوت في الصلاة في الطول نعم كان يسوي بينهن في القراءة والركوع والسجود ولا يجلس في شيء منهن إلا في الثامنة. فإنه كان يجلس ثم يقوم ولا يسلم فيصلي ركعةً يتر ب يتر بها ثم يسلم تسليمةً يرفع بها صوته حتى يوقظ. وعنها أيضا أنها سئلت عن صلاة يسارا فقالت كان يصلي بالناس العشاء ثم يرجع إلى أهله فيصلي أربعا ثم يأوي إلى فراشه ثم ساق الحديث نعم وكذلك أيضا جاء عنها كان يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة يوتر بسبع أو كما قالت ويصلي ركعتين وهو جالس وركعتي الفجر بين الأذان والإقامة وعنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر بتسع ركعات ثم أوتر بسبع ركعات وركع ركعتين وهو جالس بعد الوتر يقرأ فيهما فإذا راد أن يركع قام فركع ثم سجد وكذلك أيضا سئلت قالت كان يصلي بالناس صلاة العشاء ثم يأوي إلى فراشه فينام فإذا كان جوف الليل قام إلى حاجته إلى أن قالت فصلى ثمان ركعات يخيل إلي أنه يسوي بينهن في القراءة والركوع والسجود ثم يؤتر بركعة ثم يصلي ركعتين وهو جالس ثم يضع جنبه فربما جاء بلال فآذنه بالصلاة نعم وكذلك أيضا في رواية قام فصلى ركعتين أطال فيهما هذا من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أطال فيهما القيام والركوع والسجود ثم إنه انصرف فنام حتى نفخ ثم فعل ذلك ثلاث مرات بست ركعات كل ذلك يستاك ثم يتوضى ويقرأ هؤلاء الآيات ثم أوتر بثلاث ركعات فأتاه المؤذن فخرج إلى الصلاة ثم أوتر فأتاه بلال فأذنه بالصلاة حين طلع الفجر فصلى ركعتين الفجر ثم خرج إلى الصلاة إلى آخر ما ذكر وكذلك أيضا جاء عن ابن عباس رضي الله عنه لما بات عن النبي عند النبي صلى الله عليه وسلم نعم قال فصلى خمسا ثم نام حتى سمعت غطيطه ثم قام فصلى ركعتين ثم خرج فصلى الغداة وجاء أيضاً من حديث ابن عباس صلى ركعتين ركعتين حتى صلى ثمان ركعات ثم أوتر بخمس لم يجلس بينهن ومن حديث عائشة كان يصلي ثلاثة عشر ركعة بركعتيه قبل الصبح يصلي ستة مثنى مثنى هذا يفسر الأربعة أيضاً ويوتر بخمس لا يقعد بينهن إلا في آخرهن وعنها أيضاً كان يصلي بالليل ثلاث عشرة ركعة بركعتين الفجر وأيضا عنها صلى العشاء ثم صلى ثمان ركعات قائما وركعتين بين الأذان ولم يكن يدعهما على كل حال الروايات يمكن أن تراجع رواية كثيرة في هذا نعم طيب هل تريدون أن نقرأ الباب اللي بعده ولا نكتفي بهذا أكثر من ثلاثة عشر صورة والله أعلم إذا حسبنا ما ذكره ابن حزم من أنه كان يجلس في, في الثلاث التشاهد الأول وقلنا بأن الأربع أربع أنه كان يصلي أربعة متصلة تكون أكثر وإلا ابن حزم حكم على ما زاد على ذلك بأنه لا يصح. إيه نعم. طيب. كيف؟ أول صورة 12. إيه. يوتر بواحده. إيه صليمتنا مثنا ويوتر بواحده. طيب تبغون نكمل الباب اللي بعده ولا نتوقف؟ تعبتم؟ ها؟ لا فرق بين نكمل وبين ما في مشكلة <تصفيق> هنا ما في مشكلة يعني نتصبر كيف الزيادة على الثلاثة عشر ركعة الأقرب الله تعالى أعلم أن ذلك جائز وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحدد للأمة شيئا قال صلاة الليل مثنى مثنى قل على كل حال هذا الذي عليه عامة أهل العلم أنه يجوز الزيادة على هذا لكن الأفضل أن يقتصر على هدي النبي صلى الله عليه وسلم لكن يبقى الإشكال والنظر أن هذا الإنسان اللي يصلي 11 ركعة في نصف ساعة يكون قد وافق بالعدد وخالف في الصفه كان يصلي النبي صلى الله عليه وسلم صلاة طويلة نحن نصلي صلاة قصيرة فوافقناه في العدد وخالفناه في الصفة فمن أهل العلم قال يزيد في العدد ليطيل يكون ذلك أنشط له والناس يتحملون طول القيام ويكون قد يعني صلى صلاة طويلة من الليل وعلى كل حال لا يشدد في هذا ولا يقال إن هذا بدعة نعم ومن اتصر على 11 ركعة أو 13 ركعة بقصد موافقة السنة ولو في بعض في بعض منها في العدد فهو على خير ولا يشدد على الناس في هذه المسألة والله تعالى أعلم يعني ممكن الإنسان يفعل شيئا لنفسه لا يزيد على 11 ركع لا يزيد على 13 ركع لكن أن يلزم الآخرين بهذا و... و... يعني فيه إشكال <تصفيق> هذه حسبت معها الصلاة التي تكون بعد الوتر حسبت معها سنة الفجر الحديث اللي أوردته قبل قليل يقول لما بات عند النبي صلى الله عليه وسلم نعم يقول رأيته يستاك نعم وقام يصلي ركعتين أطال فيهما القيام والركوع والسجود ثم إنهم صرف فنام حتى نفخ ثم فعل ذلك ثلاث مرات بست ركعات هذه روايات نعم وفي أخرى نعم قال فصلى العشاء ثم جاء فصلى أربعا ثم نام ثم قام يصلي فقنت عن يساره فأدارني فأقامني عن فصلى خمسا ثم نام حتى سمعت غطيطه ثم قام فصلى ركعتين ثم خرج فصلى الغدات وفي رواية قام فصلى ركعتين ركعتين حتى صلى ثمان ركعات ثم أوتر بخمس لم يجلس بينهن ثلاثة عشر أخيرا قل الله أعلم كيف لا الثناش ما ثنا يقول إن شاء الله سأقوم بأداء مناسك الحج هذا العام وقد توفي خال اللي ولم يحج أو يعمل عمره قبل وفاته فهذا يجوز أنا أقوم بعمل عمره له ومتى أقوم بها قبل أو بعد الانتهاء من أداء الحج يمكن أن تعملها بعد الانتهاء من الحج يمكن ويمكن أن تعملها قبل ذلك يعني تذهب وتعتمر عن خالك ثم تقيم بمكة فإذا جاء اليوم الثامن أحرمت بالحج ل تكون العمرة للخال والحج لك لا ما يكون تمت ما يكون تمت يقول هل جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يفتتح صلاة الليل بركعتين خفيفتين نعم هل ثبت ما جاء من قراءة المعوذتين مع قل هو الله أحد في الوتر نعم في الأخيرة قل هو الله أحد والمعوذتين كيف لا هو في نفس الحديث أنه في السبح والكافرون وقل هو الله أحد والمعوذتين خليفتي. أحسن خليفتي. أحسن خليفتي. أحسن خليفتي. طالما أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا شكال يمكن كذلك أن يتدرج بهم يصلي ركعتين خفين ثم طويلتين نعم. ثم وهكذا ومن صلى على نسق واحد فيوجد أيضا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول المسألة الأخيرة في شرح إذا جاء نصر الله والفتح سألت الطلاب أجابوا ولم نسمع الجواب نحن النساء إيش كان السؤال إذا جاء نصر الله والفتح نعم أيه. نعم نعم نعم إذا جاء نصر الله والفتح رأيت الناس يدخلون في دينا فالنبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت عليه تقول عائشة رضي الله عنها لأنه كان لا ما صلى صلاة إلا قال سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي في الركوع والسجود ما صلى صلاة فإذا كان هذا للمستقبل إذا جاء نصر الله والفتح إذا جاء فيحتاج يحتاج مدة، فكيف فعله النبي صلى الله عليه وسلم تثل مباشرة بعد نزولها؟ فذكر عن هذا أجوبة من أحسن هذه الأجوبة وقرب ذلك أن إذا نعم كما أنها للمستقبل فإنها تأتي أيضا بمعنى الماضي نعم وذكرنا له أمثلة من القرآن مثل ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم وهذا حصل في الماضي نعم وقلنا أن هذه الآية، هذه السورة نزلت متأخرة من أهل العلم قال أنها نزلت في حجة الوداع في ميناء يعني بعد ما حصل الفتح ودخل الناس دين الله أفواجا يقول ما حكم بناء القبب في سقف المساجد لا يحسن هذا هو من تشيد المساجد ومن زخرفتها وهذا منهي عنها عن الزخرفة والتشيد ويمكن أن يقال أيضا أن بناء القباب في المساجد من شعار أهل البدع يضعونها على القبور لأنهم يضعون القبور في المساجد يضعون عليها القباب وهذا معروف من قديم حتى أن بعض أهل العلم صار يعبر بهذا يعني ويفهم ما في مضمونه يتكلمون بعض المؤرخين يقول لك فإذا طلعوا وراءوا القباب نعم لزموا الأرض أو وقعوا على الأرض أو قبلوا التراب أو نحو ذلك من بعيد وهم جعوا من سفر قباب على القبور فوضعوا ذلك في المساجد لا يحسن الله أهلا نعم يقول هل القضاء للوتر تكون بنية القضاء أم بنية الضلاء بنية القضاء يقضي ورده من الليل يقول هل وضع الخط لتسوية الصفوف بدعه لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يضع الخط مع أمكان وضعه الموضوع الخط يعني يمكن أن أترطف بالعبارة وأقول لم أمر بها ولم تسعني أنا لا أفعله ولا أضع الخط ولا أمر به ولا أبدع الناس في هذا، لكن يكفي هذا. يقول هل يجوز سؤال الخطيب على المنبر على كل حال قبل أن أجيب على هذا السؤال السؤال الماضي يعني أنتم ترى يعني الإنسان أحيانا يعني إطلاق لفظة بدعة صعب صعب جدا وأنا أذكر لكم مثالا من مرحلة من المراحل التي عشناها في حدود سنة سبع 98 هجري نعم بدأنا الناس ما كان يألفون وضعي اليد اليمنى على اليسرى على الصدر ولا تحريك الأصبع في التشهد ولا جلسة الاستراحة وكنا نرى كان السجاد مزخرف في المساجد ايضا مطويات الزل ال... نعم ومنتشر هذا الذي في المساجد ونغره هذا مزخرف ويشغل مصاريف فكنا نحمل هذا نطويه ونلقيه في مستودع ونقفل عليه الباب فإذا جاء الناس ما وجدوه ونتركهم على فرش ساده و كل مرة على هذه الحال وتضايق الناس وكانوا منزعجين أصلا من هذه الصلاة التي المعاهدوها تضع اليد على الصدر وتحرك الأصبع ويقولون في واحد في الهند حرك أصبع وقطعوها و... أي نعم وكان بعض الجماعة ما يصلي إذا تقدمنا صلينا في الناس إذا غاب الإمام يخرجون يقولون هذه صلاة جاست الاستراحة عند الرافضة أي نعم وتحريك الأصبع هذا واحد في الهند حرك أصبعه وقطعه وأصبعه ف... فإلى هذا الحد الشاهد مع هذا التشديد على الناس وحملهم على ما كنا نعتقد نعم ومفاصلة في هذه القضية وكذا ومع ذلك أذكرنا كنا نضع لهم خيوط حبل في مسمار في أول الصف وآخر الصف ونخيطه في الفرش كنا نصلح في مسجد أشياء يعني فنخيطه في الفرش ما جميل ما يتحرك. بحيث تستوي الصفوف طيب وهذا هل هو مشروع الآن أنا أتذكر الآن هل هذا أيضا مشروع أو لمهو مشروع ما حد جان يقول لنا هذا الكلام وهكذا أشياء كنا نفعلها نظن أنها من أدن كان بإمكان الإنسان يترك جلس الاستراحة يؤلف قلوب الناس ويترك تحريك الأصبح يؤلف قلوب الناس ويترك وضع اليدين على الصدر إذا كان هذا يؤدي إلى الناس ما يصلهم بالمسجد إلى هذا الحد حتى أن حدهم جاء مرة قال أنا عندي زاد المعاد وعندي فقس السنة سيد سابق نهاتها وأخرجنا لها وضع اليد على الصدر من هذه الكتب فسكت لكن يعني لا تتحمس جدا في بعض القضايا ثم بعد ذلك قد تكون أصلا يعني عندك مخالفات في نفس الوقت يقول هل يجوز سؤال الخطيب على المنبر نعم ما هي أفضل طبعات الكتب الستة حسب ال البخاري له طبعات متميزة مثل كان في طبعة طبعا فيه طبعة اللي أخرجها الشيخ أحمد شاكر اللي كنتم مقدمة أو تكلم عليها الشيخ أحمد شاكر في مناسبة ومناسبات ووضعوها في المقدمة نعم وقالوا إنها مقابلة على النسخة اليونينية وأنها وأنها هي النسخة العثمانية وليست هي وإنما تشبهها تماما في ثلاث مجلدات كبيرة جدا البولاق و ليست هي الطبعة السلطانية ليست هي وإن كانت تشبهها تماما في الشكل وفيها ساقط وخرج قبل أظن سنتين تقريبا طبعة جميلة وجيدة ومقابلة على الطبعة السلطانية نعم صحيح مسلم في طبعة دار البشائر في تركيا جيدة و وفيها قبل سنة تقريبا خرجت الكتب الستة كلها بطبعة معتنى بها عناية كبيرة الاسم اسمها ايش لا لا خير تشرف عليها مؤسسة سيت ما هي طبع انيقة لا لا ليست لا يستفكر طيب يقول ما هي افضل طبع للشرح صحيح مسلم للنووي أنا ما رأيت طبعاً صحيحة وجيدها وسليمة والعناية بها الطبعات اللي رأيت اللي رأيت اللي رأيتها فيها فيها فيها بعض الأخطاء فيها أيضاً حتى التعليقات نعم يقولك هذا الحديث مثلا أخرج تفرد به مسلم وهو أخرجه البخاري في مواضع تجد مثل هذه الأشياء يعني أه، تجد أه، على كل حال أنا لما أتتبع طبعاً أنا عندي ثلاث طبعات كنت أقارن بينها في صحيح مسلم مطمئنة نفسي لواحدة منها مع أن بعضها كتب عني تحقيق وتعليق وخرجت الحاليث لكنها العمل فيها ما هو بالشكل كان في مشروع بمركز خدمة السنة في المدينة بإخراج الكتب السدة وجمعوا النسخ الخطية جمعوا لبعض الكتب نحو ثمانين مخطوط ثمانين نسخة خطية ولما اجتمعوا الشيخ حمد الأنصالي رحمه الله جمع عامل تهيبوا تهيبوا من تحقيق الصحيحين فقرروا بعد اجتماعات أن يتركوهما ويشتغلوا يشتغلوا بالبقية فكان العمل استغلوا في سنن النسائي وكان أيضا سنن الدارمي حققه شخص هذا اللي كان العماء جاري، ثم ما أدري ما الذي حصل اه يقول إن شاء الله سوف أذهب لقضاء فريضة الحج هذا العام وسوف أصل المكة إن شاء الله يوم ثمانية الحجة وقت الظهر فما هو الأفضل لأن أحج متمتع قارن مفرد أسألك الدعاء صلى الله القبول يمكن أن تحج متمتعا تذهب تطوف وتسعى ثم تتحلل ولا يلزم من ذلك أن تخلع لباس الإحرام وإنما تقصر من شعرك ثم تلبي بالحج يقول ما المفهوم من حديث عبد الله بن عمر صلاة الليل مثنى مثنى أن صلاة النهار أي سنة الظهر مثلا تكون رباعية لا ليس هذا هو المقصود وذكرنا لكم الخلاف في صلاة النهار يقول في صلاة التراويح صلى الإمام الركع الخامسة ثم سلم سهواً فهل فهذا الأفضل يشفعها بركعة ثم يسلم، أعتبر لا يشفعها بركعة، يشفعها بركعة لا يجعلها هي الوتر ويصدد للسهول. يقول كيف نعمل الوصل في صلاة الوتر إذا كانت خمس ركعات أو ثمان؟ تصلي سردا لا تجلس للتشاهد وتجلس في... بعد نهاية الخامسة تشهد وتسلم نعم وهكذا يصلي الثمان لا تجلس فيها نعم والله أهلا ها يمكن أن يفعل هذا نعم ويمكن أن يجعل ذلك من قراءته نعم وتكون واحدة يقفيها قول الله واحد نعم في, في من أهل العلم من قال إن ذلك يدل على الساعة نعم وأنه يصل ويفصل ويجلس كما يشاء وإلا نعم تثبت الصفة المعينة عن النبي صلى الله العلم فهم هذا لكن الأقاب الله أعلم يلتزم بهذه الصفات وإلا فإن صلاة الليل مثنا مثنا نعم فما ورد موصولا فإنه يلتزم فيها الصفة الواردة والله أعلم <تصفيق> يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما نقل عنه أنه ختم في الصلاة في رمضان لكن كان جبريل دارسه القرآن لكن في غير الصلاة فأخذ من هذا بعض أهل العلم أن قراءة القرآن على الناس في الصلاة والختم أن ذلك يؤخذ من مدارسة جبريل عليه الصلاة والسلام في رمضان وثبت أيضا عن الصحابة رضي الله عنهم الختم في الصلاة ثبت عن جماعة من التابعين ومن بعدهم فلا إشكال في هذا لكن إذا كان هذا سيؤدي إلى الهذرمة قراءة سريعة أو اختراع طرق عجيبة جدا نسمع بها وإلى الآن لا نستطيع أن نتصورها اسمع أن بعض الناس يقرأ في البيت يقرأ في البيت ويقرأ وإذا جاء في الليل يعني اليوم واصل مثلا مثلا تلك الرسل غدا يفاجئهم أنه يقرأ من بداية النحل وين والله كنت أقرأ اليوم الصباح والظهر جالس في البيت أقرأ وصلت إلى النحل أنا أكمل فيكم الآن الختمة مثل هذا فولا يقرأ في الصلاة السرية والجهرية كل ذلك يجعل ذلك في صلواته كلها وبعضهم يقرأ من المصحف الفريضة من أجل أن يختم فمثل هذا لا تختم ومن الناس من خفف عليها القرآن يعني من الناس من يقرأ قراءة خفيفة وبلا تكلف ويقطع ويمكن ينتهي قبل المساجد وقد قرأ أكثر منهم ومن الناس من إذا قرأ ربع يعرق نعم وتنتهي قواه وينهك وتجد يصل إلى يوم 18 من رمضان وهو منتهى من المائدة نعم هذا موجود ويوجد الناس في هذا العصر يختمون في رمضان نحو ثمان ختمات في الجماعة, في الجماعة في المسجد يوجد هذا في بعض النواحي لكن هؤلاء ناس خفف عليهم القرآن وعندهم تحمل وهم قد يعني تهيأوا لهذا ويصلون صلاة طويلة جدا لكن الناس اليوم كما سأسئل الإمام أحمد عن الصلاة في الناس قال خلف القوم كسالة فلو قرأت بهم عشر آيات أو خمسة عشرة آية هذا لا يكون على حساب القراءة وال... كان نبي صلى الله عليه وسلم يقرأ قراءة ترسلة ويسأل إذا مر بسؤال وهكذا فما نأتي نحرص الختم على حساب هذه الأمور الله أعلم يكفي هذا